من قالها لم يعرف ولم يتتبع مذهب السلف اما انه غير عادل بعد تتبعه واما انه غير عالم واما من تتبعها بعلم وعدل علم ان هذا ليس مذهبا لهم اخي في الله هذا الباب العظيم وهذا الباب الخطير باب اخبار متعلقة باسمالله صفاته ينسب الى السلف الصالح انتبه مذهب رديء منه براء فكيف بما دونه فكيف بما دون ذلك؟ ألا يجب لك هذا الحذر؟ ألا يجب لك التيقظ؟ ألا يجب هذا أن تحذر ما كل ما نسب إلى السلف والإسلام جريت وراءه؟ ما كل ما نسب إلى السلفية مشيت وراءه؟ لا تكن كالفراش يغره لمعان آل النار وفيها هلكته اقبل على كتب السلف وتاكد من صحة ما نسب إليهم فإن الفرار من كتب السلف علامة أهل الأهواء يعتبرونها كتب فتنه وكتب تخذيل عن الصحوة وكتب إرجاب في الصف الإسلامي كتب اهل الإسلام كتب السلب السنة لأحمد السنة للخلال السنة اللالكائثة عزو السنة إبان بن بطة سنة ابن أبي عاصم كل هذه الكتب على ما على من والها ارجع انظر وتذكروا معي جميعا حديث معاوية رضي الله عنه الذي ابتدأ به ابن أبي عاصم كتاب السنة في ذكر افتراق الأمة إلى هذه سبعين فرقة جاء في آخره من تلك الرواية ويخرج أقوام من أمتي يتجارى بهم الكلب كما يتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب بذلك اللام والكاف هو داء يصيب الكلاب بالسعار من عظه الكلب أصابه بهذا الكلب لكن انظر ما هي آثاره اتبه اولا ان المصد هذا المرض لا يدعو احدا ان كان من الكلاب لا يدعو احدا الا عضه افترسه وهجم عليه والامر الاشد الاخفاء ان الانسان اذا عضه الكلب واصيب بداء الكلب يشتد عطشه ويقوى ضمأه ولكن كلما اجرب من الماء طر منها فراره من الاسد كلما قرب من الماء ليشرب يراه كالنار المشتعل فيفر منه وهو في أشد الحاجة إليه وهكذا من ابتلي بالأهواء والسماع من أهل الأهواء والجلوس بين يدي أهل الأهواء والتعاون مع أهل الأهواء والله ينفر مما فيه نجاته كما ينفر الذي به الكلب من الماء العطسان من الماء الذي يحتاجه لطي عطشه. يفر من الماء وصاحب البدع يفر من تلك الكتب لأنها هي الحياة لكنه قد سمرت افكاره تجاهها وعطلت ولا عطل ولاؤه من أجرها ولاؤه لها ولحملتها فتارثا توصف بأنها جافة ليس فيها إلا نصوص أحكام وأن الشباب يريدون أن تغصاغ لهم العقيدة بصياغة عصرية كما قررهم عم السرور وصار عليه جماعته ومن واحد منهم مع كثرة تخصصهم في قسم العقيده كثرة تخصص أتباعه في قسم العقيبة لم يأتي عن عبد لم يأتي عن هوا، لم يأتي عن موافقة بل والله أعلم أمر مدروس ومدبر، رؤوسهم في العالم في قسم عقيدة من الجامعات الإسلامية السلفية في المملكة وغيرها ومع ذلك هي كتب جفاف وكتب جفاف جفاف لأنها نصص أحكام كتبت في غير عصرنا إن الذي يفر من هذه الكتب كالكلب واحد بدعة يرى المالك الناس يستطيع يقرب إليه أخواني هنا الخطوره إذا رأيت نفسك لا تحب الرجوع إلى مصادر السلف ففتش نفسك والله ما العيب فيها العيب فيك والله ما ضر الماء فرار من به الكلب أشياء السلف الصالح منها براء ومن ذلك ومن المسائل العملية العقائدية في هذا العصر ما ينسب إلى السلف ويتقبل بدون تحري سبحان الله الشيخ الألباني رحمه الله لما رد على بعض الذين يفتون بالغناء انظر هذا بالنسألة هنا السلفية إذا كنت تريد أن تكون سلفيا يا أخي ليس السلفية على هوانا ليس السلفية أن ننتسب لها لفظا ونخالفها معنى ونترك اتباع هذا من مسائل الجاهليه قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في المساله السابعه عشرة من مسائل الجاهليه والثامنة عشرة قال تناقضهم انتسابهم الى دين ابراهيم مع تركهم مع اظهارهم ترك اتباعه لا يا عبد الله احذر خصال الجاهليه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفه اهل الجاهليه فيها تناقضهم. ينتسبون الى دين ابراهيم ويدعون انهم على دينه ويظهرون ترك متابعته واتباعه فهل يغني الانتساب شيئا يا اخوان هل يغني القول اني على طريقه السلف شيئا قوله المفوضه قالوا انهم على طريقه السلف بل قالوا انهم هم على طريق السلامه وهذا في كذب اسماء الله وصفاته وبعض المبيح للغناء نسب اقوالا الى كثير من التابعين باباحه الغناء ما صنع السلفي الالباني؟ ذهب يبحث عن صحة النسبة. لا يكفي ان نقل القول في كتب الفقه جزء الله. اذا كان العلماء يقولون لا يكتفى بنقل كتب الفقه للحديث وعزوهم له. بل لا بد من البحث عن صحته لانهم ليس اهل اختصاص. فكيف بنسبة الاقوال والاراء الى السلف? فبحت وقال واما القول المنسوب الى فلان فاستناده باطل صحيح تحريم الغنا ابو عبد قال كذا عبد قال كذا هذا هو السلف أما أنك تقرأ أقوال مقطوعه يا أخي وهو قول سعيد وفلان وفلان وفلان اقوال ما لها اسانيد أساني. على بالحمد لله هذا فهم السلف <تصفيق> ما ثبت اليهم لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد قوائم الدين أنا ثم يكررن نقوله او ان ترجع الى كتبهم والى ما صح من الاسانيد عنهم في باب العقيده جمعت اقوال السلف والتابعين في باب الفقه جمعت في باب العباده جمعت في باب الزهد والتواوى والتعبد جمعت ازداد لعبد المبارك ازداد الامام احمد ازداد لابن داود بعد أبي أبي بعد ما ذكر زهد الانبياء ذكرت سيدنا صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعثمان وعلي ثم شرع يلقي جهود الصحابه والتابعين وبالاسناد يا اخي ومن أسرد فقد أحال وبرئ ذمته بالإنسلاب تبحث عن صحة أخوارهم بالزهر. في العبادة في الدعوة في الأرض معرض أنهم منكب المسائل التي ابتدت بها الأمة الآن مسائل التكفير ومسائل حمل السلاح ومسائل الخروج وينسب كثير من ذلك إلى السلف الماضين وإلى الدعوة السلفية المعاصرة رغم وضوح الأذلة وبروق ضيائها للمبصرين فانتبه لهذا حتى طبع محمد احمد الراشد كتابا باسمه السيف السلفي السيف السلفي ما شاء الله وألف طالب رسالة في جامعة جامعة الامام ونوقشت واخذت امتياز لكنها ما طبعت لعلها المشرف عليها مناع القطان ويقول في هذه الرساله ان حمل السلاح وقتال الحكام ولو كانوا غير كافين هذا مذهب السلاح. فالسلاح. ويجب علينا ان نعبئ الشباب تعبئه كامله. ويقول ويجب علينا ان نستغل المساجد والمنابر والخطب لتعبئه الشباب وتهيئتهم وتدريبهم على السلاح والقيام بالانقلابات والثورات كتاب اطبع وسجل وثات دكتور ماجستير دكتوراه ودياس ما هو موقع هذا ممتاز. هذا فوز. لكن من زهجح يعني النار ويدخل الجنة فقد فاز. ليس من تجاوز الاكاديميات. فيأتون يقرأ في كتب الخرق مثل الفصل لابن حزم. ها الفصل لابن حزم. وينقل آه الخروج بالسيف على امة الجور مذهب فلان ومذهب فلان ومذهب فلان. العجيب ان بعضهم انف رسالة ينسب هذا المذهب للامام احمد. هذا فعاله دميجي صاحب الامام العظمى اللي هو الان عميد كل في العقيده في جامعه ام القرى ومحقق الشريعه الاجري وأن القول بالخروج على ائمه الجور مذهب احمد بن حنبل وقال السفي وقال مالك وين تروحون ما هي مواقف الامام احمد يا اخوان وهل كل ما ننسب الى امام اخذنا نقول لازم ان نتحرى ثبوته ها يا اخوان من منتبهين عما يريدون من نجوه كن ان تقولها باختصار اولا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اذا قال الله ورسوله رسول فلا قول لاحد لا لصحابي ولا لتابعي ولا لامان مبجل فليحذر الذين يخالفون عن امره من عطا دخل الجنة من عصاني دخل النار ومن عصاني فقد ابا هذا الرد المجمل الذي يجب ان يقول ان كل مسلم وأن إذا صح الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إمام بخلاف موجب ذلك الحديث موجب ذلك الحديث الصريح في الدلالة فإننا نارف الحديث لقول ذلك الإمام والإماما والثلاثة والأربعة والأشرة باحتمال أنه لم يبلغهم بلغهم من طريق ضعيف ظنوه منسوخا غير ذلك من الأعذار التي ذكرها الشخص الإسلام رحمه الله في رسالته رفع الملان على الأئمة الأعلم فليكن هذا أصل ما كل شيء ينسب السلف، ولا ينسب الدعوة السلفية نقبله، السيف السلفي، والخروج بالسلاح من هذا السلف، ويرقى عن فلان وفلان. هذا الرب المجمل. النبي عليه السلام فصار في المسألة، وقال بالسَّمِعَةَ بايع وكما حج العباد المتفق عليه على السمع والطاعة في المنصت والمقره والعسر واليسر وأثرة. أثرة علينا يستأجرون الحكام بالاموال والمناصب، وعلا نزيع الأمر أهله حتى تروا كفرة، إنما سنقول كفرة. كفرا فقط بواحد. بواحد لا يختلف فيه اثنان في ولا انفطة فيه عنزان ظاهر لا تأويل فيه عندكم من الله فيه برهان وكما نقلت لكم في مجال السادق البعض يا اخوانكم قال الشيخ ابن عثيمين بقوله عندكم فيه من الله برهان كتاب وسنة صريحة دلالة ولا يكتفى في هذا بدأوى اجماع وضع نصوص صريحة نصوص صريحة الابرس الثاني أن هذه الأسانيد المروية بها هذه الأقوال ضعيفة لا تثبت وصح عنهم بالأسانيد الصحيحة خلافها من الدعوة إلى السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم المناجعة بسه الأمر الثالث أن من ثبت عنه ذلك فقد ثبت عن عشرات من أئمة أصل الإنكار عليه وأبو كيف ينسل هذا إلى السنة بالصالح يعني أضرب لك المسألة. الخروج على الحجاج وقتاله بل الأمر الرابع أن بعض من نسب إليه هذا القول ثبت عنه رجوع بالإسراد الصحيح وتوبته واستغفاره من ما فعل، وأنه ما اتبقى قصة الحجاج ما موقف ابن عمر في البخاري ومسلم ما موقفه السمع للحجاج والصلاة خلفه والحجمع في الصحيحين قول البخاري ومسلم رأي يا أخوان رأووا سنت أفربياكم صلى الله عليه وسلم افرأوا همارا ولا تكم استحابة ما موقف انس اخوان قال اصبروا عليه صحيح البخاري لا يشتقن إلى انس ما يلقوا من العجوم قال اصبروا وفي روايا اصبروا عليه فاني سمعت ابيه صلى الله عليه الله يقول ما يأتي زمان الذي بعد شرر ما موقف ابن عباس ما موقف فلان ما موقف فلان, ما موقف فلان من كمر استحابة ثم ما موقف كبار التابعين. ثم من خرج مع القراء ما كان موقفه. من اشهرهم الامام السعبي عامر بن شراحيل. ماذا ذكر في هذه السيار? ماذا ذكر في تبسيرة الحفاظ? ولو يروحوا لقطن في السيار لما يبغون الموازلات. ماذا ذكر في تبسيرة الحفاظ? نادي ما السعبي. وكتب الى عبد الملك الى الحجاج خطابا. يستسمه ويقول اسأنا فان جيتم عاقبتم وان جيتم مغفرتم. ينسب إليهم وقد مذيموا ثم قبل عبد الملك رجوعه وكان من قضاته الكبار وبعثه إلى أحد ملوك الروم أو ملوك الكفرة فلما راه ذلك الملك قال أعجب لأمة أنت فيهم يا شعبي يولون عليهم أمثال عبد الملك ها؟ ها في الغرب. في الغرب. في هذا ينتبه واحد هذا راح زياره وفن. مبعوذ من عبد الملك فالملك الكاثر يقول له انا اعجب يا عامر يا شعبي امه انت من فيهم كيف يولون عبد الملك الشعبي ما منتفقت ريشه لانه قد اخذ وعلم وندم فلما رجع كتب ذلك الملك رسالة الى عبد الملك اعجب لامة فيها مثل رسولك الي يولونك انت يا عبد الملك فقرأ عبد الملك الرسالة على الشعبي فقال الشعبي لا تصدقه يا امير المؤمنين انما لانه رآني ولو رأك ما قال هذا الكلام فقال والله صدق يا شي امير الخير ما شهدت به الاعداء وانزل لا قال يقول هذا يا امير المؤمن لان رآني لو رأت ما قال هذا الكلام قال تدري ما اراد يا شعبي اراد ان اغار منك فاخرم الامة من علمك فبلغ النصرانية هذا الكلام فقال والله ما اردت الا ذلك اراد الامة ان تحرم من علم السعبي وممن خَرَجَ من ابن الاسعد من كان يبكي لما صرع بالسيوف من التابعين والقراء كان يبكي ويقول خسرنا الدنيا والاخره خسرنا الدنيا والاخره قال ومن خرج فلا طيب قد ماذا قال في اخر كلامه قال خسرنا الدنيا والاخره إذن وبوابوا هذا حتى أئمة الحديث في كتبهم ونشره كتب آئمة السنة في عقائدهم بوجوب الصبر على آئمة الجور والظلم والفسق الفساد وعدم الخروج عليهم ومناصحتهم سرا بينك وبينهم لكل بوابة مؤلفة جاهزة ما في عذر لأحد فهل يصيح نسبة هذا الشيخ إلى السلف السيف السلفي والجماعات التي تذبح هنا وهناك باسم الجماعات السلفية للدعوة والقتال والحركات السلفيه للدعوه والقتال والعلم والقتال وغير ذلك اي حق هذا صح هل الان نسبه يا اخي الان نسبه النسبه من الخوارج بل الخرافيين القبور معالي قد قال حتى نحن نحن اتباع السلف. فنحن سلفيون على طريقة السلف الصالح. روح. اذا هذا القبور عباد القبر والولي تزعم انه السلفي. هناك اشياء تنسب السلف. من الباطل والبهتان ان تنسب اليهم. واشياء تنسب الى طريقة السلف. اولا هل السلف الصالح يقررون التحزب وتنزيق الامة الى جماعات? ام كانوا حريصين على الالفة بدلاز الكتاب والسلة? هل السلف الصالح كانوا مؤاخين موادل لها البدع عن كانوا منكيهم مؤادل لهم وبيننا وبينكم مصادر السلف الصالح أنتم خصم أنتم إفادة نتعلم بيننا وبين هؤلاء كتب السلف الصالح نرجع اليها وننظر موقفهم من الصحابة trata كان موقفهم من البدعة والممتدع من التابعين وأطباء التابعين إلى كتب السنة المبتوذة بين أيديكم المقرأة بين أيديكم ويقرأوا ما فهل كان موقف السلف مع تفرق الأمة ام ضد هذا؟ لماذا كان موقفهم عدم الخوج على الأولى لماذا أمروا بالصبر على جور الحجاج لماذا فعلوا؟ لماذا أرجع حرصا على جماعة الأمة وحدة هل من السلفية تعجز الجماعات؟ لا والله والله وبالله وصله لا. لا لا في كتاب الله رسوله. ولا في مكاء عليه السلف الصالح و على جماعة المسلمين وعدم تفريق المسلمين هل من السلفية نبخ أهل البداء وتمجيدهم ومعاقاتهم ومهدفهم المهدد الكاملة حتى لا يشعر الإنسان بفرق بينه وبين الممتدع هل هذا ما هي السلف؟ هذه كتب بين أيدينا فمن جاء يدعونا إلى هذا يقول هذا من هذه السلف قلنا هكبر. هذا الميدان وهذا القلم فمراجع إذا اتجحوا من سبل السلف والخروج اللي قتل به السلف مثل السلف السلف زبعه بالخروج وهذا السيف الخارج الماكر يذبحهم قبل 1300 سنة واليوم ينسب اليهم انه سيفهم. كيف يكون سيفا لهم به كيف يكون التعامل مذهب لهم? واتشعهم? كيف يكون هذا التفرق والتشردم والتحزم الى جماعات هذا لهم? كيف يكون موادات اهل الجدع ومصاحبتهم ومؤانستهم والتناء عليهم وتمجيدهم مذهبا لهم? هل من تضحك؟ في نسبة كثالت إلى ما هذا السلف؟ وهل يغني أن تنتسب نسبة إليهم؟ لا والله. أهل الجهل انتسبوا إلى إبراهيم، انتسبوا إلى فلان، ما ما أغرد ذلك. وإلى عصيان هذا، وناشنتسبون إلى علماء ولا يدفعوا طريقتهم، إلى علماء، إلى دعوة. فلا يا أخ الكريم، مش على مسألة دين، إلى تحري وتحتاج إلى تجرد من ثوبين قبيحين، ثوب الجهل وثوب التعصب. كما قال القيم فبئسة التوباني أو فبئسة التوباني توباني. توب الجهل وجوب التعصب فنرمي الجهل ونقلعه عن قلوبنا وأذهاننا بالعلم أنه لتقدم سرخه وبيان ما هو العلم ونرمي جوب التعصب ورداء التعصب المظلم ونرجع الأنفسنا تابعين للحف قابلين له راجعين إليه ولو مضى علينا مع الباطل ألف سنة إن عمر الواحد ألف سنة فرشوء إلى الحق فرم وفضل أو فضل فقط لا فرد وفضل يرفع الله به العبد والإصرار على الباطل يوجب إسقاطه كما بوب الخطيب رحمه الله في الكفاية بابا في من أسقطهم من إصرارهم فتركت رواياتهم من أجل ذلك ما كل شيء فالآن تعبد الجماعة تسمى للدعوة السلفية خروج تسمى للدعوة السلفية بداء من الدعوة السلفية، مواقف المفتي عن السلفية. إذا جاءك رجل لك أنا سلفي، تقبل على طول زي ما هو البرهان السلفي. أنا سلفي، وقرر تعدد الجماعة. أنا سلفي، أمدح أهل البداء، وقرر التعاون معهم والتعاون معهم والموال لهم وأقائد القواعد، الصناع الأميال الجبدي أهل البداء، قائد الموازنات، مجمل المفصل، صحيح ولا نجرح التعاون فيما اتفقنا عليه، وثب بعضنا ما اتفقنا في في ما فيه، ونعمل على أهل البداء جسور. تمنع دخول ردود السلف عليهم اي سلفية هذه اي سلفية هذه التي نريدها فعلينا يا اخوان ان نتحرى وان نبحث ونعلم انه لم يقفين ابدا بين ذي الله الانتساب ما لم نحقق ذلك علما فعمل النفوس الحمد لله والله النفوس النفوس السليمة تحب الانتساب للسلف فتحبنا الانتساب للسلفية وتحيد من أراد أن يشق طريق السلف، الحمد لله، نفسي بذلك، لأن السلف على الحق، السلف على الهدى، لكن الشعر في ثبوت هذا عن السلف، نسب إلى الإسلام الاسترقيه، قال الاسترقيه إسلامية، نسب إليه شتى أنواع البلالات وش مثلا الإسلام، دين الصوفية نسب إلى الإسلام، إنشاد إسلامي، تمثيل إسلامي، رقص إسلامي، كل شيء إسلامي، ألا نفعلن تأويل الإسلام؟ حركات اسلاميه هذا التركيب خطر تجمعنا حركه اسلاميه ها? بها الاسلام دعا اليها الاسلام رضي بها الاسلام اقر بها الاسلام لك الحركات السلفيه لو كانوا على السلفيه لماذا يتفرقون ماذا يصيرون احزابا حتى واحد يسال يقول يا شيخ لقد انتشرت الا الحمد لله الدعوه السلفيه الان في الساحه فلكن تمزقوا الى احزاب وجماعات كثيرة. فما هي في نظرتكم يعني في وجهة نظركم التعاون بين هذه الحركات السلفية العاملة في الساحة. لو كانت على التباع السلف ماذا تحركت وتفرقت. هي لما تحركت بارك الله فيك تحركت عن السلف مشت. تحركت عن السراط وراحت مع السبل. لانهم لو كانوا على طريقة السلف اتحذوا. تلقى السلفي الصادق بسلفيته العربي والاعزمي كلامهم واحد ودينهم واحد وطريقتهم واحد. ولو لم يلتقوا. ولو لم يقرأ بعضهم أربعة، ولو لم يرى وجهه وبعضهم وجهه، ابد فكم قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ البدعة قرينة الفرقة، والجماعة قرينة السنة، ولهذا هذا يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة فرقة، لو كانوا على سنة ما ما تفرقوا، ولا فرقوا هذه الأمة. ذكر هذا رحمه الله في كتاب الاستقامة رحمه الله عليه. أيها إخوتي حفظنا الله إياكم. من شرور فتن الشهوات والشهوات وعصمنا الله وإياكم من سبل الشياطين ومكرهم وقيدهم الأمر والله لا يغني بين يدي الله ولا نضحك على أنفسنا أنا والله نستفيد بقرية والله أنا سلفي ولا الذي أوالي سلفي لابد أن أنظر إلى حقيقته السلفية لك تتعدد جماعات السلفية لا تقر المبادئ الهدامة السلفية لا تقر معرفة أهل البداء السلف ما عندهم شيء من هذا السلف اتباع السلفية اتباع, السلفية اتباع. السلفية علم وعمل وصدق اما اظهار الانتساب مع المخالفة في العمل والتطبيق هذا ما يمنون شيئا لست ولو كتبت على جبهتك ولو كتبت على بيتك ودارك ولو اشهرته في المجلات والجرائج هل العبرة بهذا؟ ها؟ لا والله بعد القبور الخارجين عن مينة الاسلام بعد اقامه الحجز عليهم وانتفاء الموانع يرون انفسهم انهم من اهل الاسلام بل يرون انفسهم خاصه اهل الاسلام ويرون أن ما هم عليهم اهل الاولياء واحباب الله هل يغني ذلك عنهم شيئا هل يغني عنهم تعبدهم واجتهادهم؟ يا والله هل يغني ذلك من الحق شيئا لان هذه بنون او اتباع هو الخروج عن طريق السلفيه ان ان يكون ضن ومن الضن اتباع الاثار الضعيفه والاحاديث الموضوعه والباطله والنسب التي لا تصح الى السلف الصالح ومن الهوى أن تعلم يا أخي لأن هذا الحق ولكن تتركه تعصبا وتتركه عنادا وتتركه اختقارا لمن جاءت به وتتركه حرصا على مصالح الدنيا ومطامع الدنيا وشهوات الدنيا تعلم أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بأوبا والله لو أمرت فيها ما أمر ولو ملفت فيها ما ملت قارون فوالله يا أخي لم يغني عنك من الله شيئا إلا اتباع الحق وتذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال هل تذكر هل مر بك نائم قط؟ فيقل لا والله ما مر بي نائم قط فيؤتى بأبأس رجل في الدنيا أفقرهم وأشدهم بأسا وفقرا بؤسا وفقرا فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل مر بك في حياتك بؤس قط؟ فيقل لا وربي ما مر بي بؤس قط ينسى كل البؤس. هذا الحق يحتاج إلى صبر عليه، يحتاج إلى إرادة وجه الله، وإلى طلب العلم المضان، وإلى خل التعصب ورميه والتقليد الأعمى، التقليد الأعمى الذي هو من أصول أهل الجاهلية وطريقهم. أما الإنسان أن يتجرد الحق وأن يبحث جادا مريدا للحق، ما هي طريقة السلام؟ وهذه كتبهم وهذه مصادرهم بين أيدينا، فلا نكتفي بمجرد النسبة. ولا نكتفي بان يكتب لنا الرجل كتابا او جريدة فيقول انا على طريقه السلف كذا وكذا ولا بد من الرجوع الى السلف. فحسن البنا الذي غرس هذه الجماعة في صدر الامه فرقت وشرقت وغربت يقول في حديث الثلثاء انما على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح. وهل ذلك يغني من الحق شيئا? هل الدعوة الى وحدث الاديان منهج السلف الصالح? هل الدعوة الى القوم منهج السلف الصالح? هل الدعوه إلى السواكية المالية من منهج السلف الصالح؟ هل التفوير الذي نسبه إلى السلف من منهج السلف الصالح؟ هل هل هل هل, هل من منهج السلف الصالح؟ هل أحدث الوجود والتعاون مع المرغانية وغيرهم؟ كل هذا لا أنا أظن أن هذا المثل ليس للحصر ولكن لتعلم أن أمثاله كثير يكتبون وينشرون أنهم من أتباع السلف الصالح ليسوا كذلك سواء ثموا حركة سلفية أو جماعة سلفية أو تجمع سلفي الإبر بالحقائق ليس بالأسماء العبرة بالحقائط. وليس العبرة بانهيئة الرجل يقول انا والله أريد ما هي ثلاثة. قل نعم. تغلست عليه. يخنظر لنعبد القبور. يبكون بكاء عظيما يخصون النار وزن الجنة. انظر الخوارج. الذين كفروا الامة واغلب الحركات اليوم على دربهم سائر. انظر اليهم. وانظر ما حدثت رسول الله عن اخبارهم. وعن ارادتهم الجنة. وعن جدة تعبدهم. يا إخوتي من غلا عنده دينه احتاط فيه ومن رخص فلا يبالي من أين أخذ والسرح رضي الله عنهم كما رأى مثلا في مقادم صحيح عن ابن سيرين إن هذا العلم دينا فانظروا عن من تأخذون دينكم أسأل الله العلي القدير لي ولكم حسن العلم وحسن العمل وصواب الأقوال والأعمال ونسأله عز وجل أن يرزقنا مراشد الأمور وأن يرفع عنا وعنكم أثواب الجهل والتعصب، الصباح وأن يجعلنا من أتباع السلف الصالح علما وعملا لفظا ومعنى حقيقة وقولا وأن لا يزيغنا عن هذا السبيل حتى نلقاه راض عنا متبعين لهم إنه على كل شيء قدير هذا الذي استعذرته وجهدت أن أقوله لإخواني وإذا أكلم اخوان إخواننا المشاهد أيضا كلام أخينا شغل الرحمن والإخوان فأسأل الله أن يفتقنا وإياكم لطاعته وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع وأنصح إخواني بالتدبر والرجوع إلى كتب السلف الصالح ومعرفتها فاسال الله أن يحفظنا وإياكم كل سوء وهذا الذي عندي صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد مرحبا أعطيه الأخوان نعم لا لا يا أعطار في أعطار تكلم محور أعطيه وأنا أذو أخطم لا في بال شيء، ها؟ لا في بال شيء. يوم تلبى الناس دا داع السلف حتى في هذا الأهل البدع، ها؟ ومعاملتهم. ثم غلوا في هذا الجانب فبدأ أهل السنة. وتعاون في شخصين تيمية، تعاون في محمد. دعونا في غير. هل تقبل هذه النسب كيف يا اخي نقبل انتسابك وانطعان فيهم كيف نقبل انتسابك وانت خارج عن سبيلهم والله لو قلت انك بكري وعمري وانك اعتقد اذكر وعمر بالنص ثم وجناك تخالف ما هم عليه والله ما نفعك ذلك لا شفعلك عند اهل السنة ان يسكتوا عنك فلا يغني عن بان الله شيئا a lot, a, lot a lot of stuff, a lot of stuff, a lot of stuff, that's a الاخ يسأل أيضا ان ايضا بعض ان يكون هناك السلفي، ان لا يتميزون عن أهل البدع ويحضرون عندهم ويقومون نشاطاتهم معهم ويجتلمذون عليهم والجواب انا أظنه تقدم قلنا أن الجواب تقدم شيء منه في قول السلف في قول محمد بن سيرين بعض السلف قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون تأخذون دينكم والسلف لهم طريقه في اخذ العلم رحمهم الله وبوادر واصول فمثلا الذي يدعي أنه يتبع السلف ثم لا ياخذ العلم الا من الكتب ولا ياخذ عن اهل العلم ويزهد في ذلك وليس عنده اصول العلم ومفاتيح العلم التي بها يؤسن القراءه والفهم عما في الكتب هذا مخالف طريقه في السلف هذا السلف لهم طريقه في اخذ العلم يتواصون بها ويحرصون عليها ويبحثون عنها ومن ذلك المجانبه لهن البدع والحذر الشديد وعما ما تجد من بعض الروايات عن بعض المبتدعه او الاصح عن بعض من وقعوا في البدع فهذا له أحواله فمنهم من يكون غير داعية رجل غير مخاصم ليس المقصد بالداعية الآن الذي حاضر داعية يعني غير مخاصم ولا مجادل إلى هذه البدعة ولا مناقش محاني عنها أو أن يكون ثبت رجوعه عن هذه البدعة ولذلك وجدت رواياته موجودة أو يكون روى له في الشواهد المتابعات أو يكون ما جاء هذا الحديث إلا من طريقه مع معرجتهم بصدقه وديانته فيحتاج لمصلحة حفظ العلم أن يروع عنه بوابط معروفة موجودة في كتب أهل السنة والاصل العام الذي قرروه هو عدم الأخذ على أهل بدأ والأمر بمجانبتهم وإخزائهم وإذلالهم وعدم توقيرهم وكما قال بعضهم من وقر صاحب بدعه فقد أعان على هدم الإسلام قال الشاطبي في شرح هذا الكلام وذلك أن في توقيره مفسدتان عظيمتان في توقيره مفسدتين عظيمتين تعودان على الإسلام بالهدم المفسد الأولى أن فيها إغراء له وتشجيع له أن يستمر في الاحداث والابتداء فبعد, ال... فبعد أن كان عنده بدعه صار عنده عشر وبعد العشر عشرون وهكذا والمفسدة الثانية أن في ذلك إغراءا للناس بالأخذ عنه واستفتاء في الدين واعتباره من أئمة الهدى الذين يرجع إليهم ويستفتون فإذا رجع الناس إليه وقابل رجوع الناس إليه كفرة إحداثه انتشرت البدع وماتت الصين وذلك هدم الدين فذلك هدم الدين فلا نكون مثل أهل الأهواء الأصل المتقرر يتجنبونه والصور التي خرج عن هذا الأصل لشروط معينة يأخذون ما خرج عن الأصل لأمور معينة وعوارض يجعلونه اصلا فيجعلونه إيش؟ أصلا وهذا حتى يفعلها جمع من يسمون بالليبراليين فكيف تنكرون عليهم طريقة أنتم أول من فجها وسلكها أصل مقرر في الشريعة ومقرر عند السلف وما اظن علي جمهورهم ثم جاءت صور خرجت عن هذا لمخصصات ولأمور فيجعلون تلك الصور هي الاصل والأصل الحقيقي يبعد عنه طريقه اهل الاهواء من قديم الزمان تتبع ما ندر وتتبع ما خرج عن اصل بحاجه لكن السؤال ما هو الاصل المقرر عند السلف اقرا كتبهم اقرا كتب السنة بتاء كتب السنه تقرأها لتنظر ماذا فيها وكتب العقائد وكتب التي نقلت منهج السلف وعقيدتهم فلا يا إخوان القضية ما بانتساب؟ الحضور عند أهل البدع وتكثير سوادهم مع وجود الحمد لله على السنة القائمين بالعلم والتعليم ولم تصل في بلدك يا خرحل يا أخوانا رحل يا سنة مطلوبة مشروعة خرحل إلى أهل العلم الكبار انظر يا أخي أهل الدنيا يرحلون إلى قاص البلدان بالبيع والشراء ارحل تعلم تتفقى في دير الله بالرحلة سنة ورحل الصحابة ورحل السلف وائمه الحديث ارحل. ارحل أما تريد العلم جاهز للبيت على أنه قد جهز كثير من فلان. حتى العلماء الكبار مادةهم قد وضعت هذه الأجهزة المسموع منها والمقروء عبدالله الشبكة وغير ذلك كل موجود وما هو الدائر لها البداء وما هو سوادهم وما هو الدائر, هو الدائر, هو الدائر الدفاع عنهم الحمايه لهم هذا ما يأتي إلا من ضعف ولا للسنة وضعف ولا لأهلها إذا كان بعض السلف يقول من سلم على المفتدع فهو يحبه لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاضبتم أفش السلام بينكم أفش السلام بينكم ومن القيم يقول وإن الشيطان في إغادة اللحفان وان الشيطان ياتي الى العبد من باب حسن الخلق فيحسن له ويزين له أن يبتسم للمبتدع وأن يضحك معه وأن يضاحبه وأن يمازحه وأن هذا من حسن الخلق قال فلا يزال به الشيطان حتى يألفه ويحبه ويكون على بدأته قال ابن القيم ولذلك نهى أطباء القلوب عن النظر إلى وجه المبتدع ما السماع السماع خالصين هم النظر بك شوفة ابن القيم متحدد الكثير من هؤلاء الناس الذين ما عرفوا من يستلفي على حقيقته ينتسبون الى ويجهلونه هذا احسن بهم. ينتسبون اليه ويجهلونه من قيم يقول ولي هذا اوصى او وصى انا بعيد اهل بالعبارة وصى اطباء القلوب بعدم النظر الى البدع البداع ومجاملتهم اين هذا واحد دخل على عمر بن عبيد كان من قبل كفر عمر بن عبيد هذا الكافر الظالم ماذا لا تقتلوه؟ عمر بن عبيد المعروف وهذا المعتزلة ثم دخل عليه قال لا اورينه الحق ولا اناقشنه صار داخل خارج مثلك قال وهل الدين الا ما عليه امر ابن عبيد هل الدين الا ما عليه امر ابن عبيد <تصفيق> اليوم انت سا تقول لا انا اخضرت اعرف انهم حزبيين واعرف انهم اهل بدع واعرف ان عندهم تكلن للحاكم واعرف ان عندهم خروج واعرف ان عندهم حزبيه مغلفه واعرف ان عندهم بيعه انا كنت في منطقه كذا وكان علينا امير وكنا نسمع رفع للامير اشد ما نسمع لامير البلاد ارض ايش ياك انا اتلقى عنهم أنا ما أدرى ناس خدموا، ناس فعلوا الإسلام، ناس فتحوا المشاريع فإذا بك ما تعلم أن أنت في حبائل هذا إذا كنت صادقا أنك تعلمهم عليه ولكن تريد أخذ العلم الفائدة، أما إذا كانت الأخرى فالله رقيب شهيد، لم تضر الدعوة لله بشيء، والله يا أخي يضل الناس كلهم ما ضر الدعوة الله بشيء، ولا يبقى يمن الحق يحمله واحد واحد في أطراف الدنيا، بقى بدأ الإسلام غريبا وسعد غريبا كربلاء، بقى لي واحد. بدأ عبدنا صلوا واحدة، ثم البكر ثم خديجة، ثم علي، بدأ بأفراد أربعة خمسة، وسيضعف الحق إلى أنه يكون لا يحمله على الصعب إلا إلا الأعداد في الأرض. يقول أوزاعي وليس الغربة الإسلام ذهاب الرس الغربة في هذا الحديث ذهاب الإسلام إنما هي ذهاب أهل السنة حتى لا يكون في البلد الواحد من أهل السنة إلا الواحد والاثنان، الواحد والاثنان. هذه مشكلة بالتملّن يا أخي. باقي الله عز وجل. أنت سأمن قلبك؟ العلماء أخذوا عدم صل على البدع وهجرهم. هذا أرجع إلى شرح ابن عثيمين للعمل مع ذلك الإفتياق. كم من واحد يقول أنا على منهج ابن عثيمين؟ أنا على منهج ابن دج. أنا عثيمين على منهج ابن عديمين. على منهج ابن دج. انظر كتبهم. ما تأتي إلى حالة خاصة. والله علقوا محاورة جمعية عبر الهاتف. لحالة خاصة. والله لو نكون جلس قال لي الشاعر ابن دج. هل تقولك محاورة شرح الإسلام؟ تظن على ابن دج يتخلف؟ تقولك محاورة شرح الإسلام؟ الله الله أن يهدي كونغرس ايش هذا دول الاصل العام السيدة ابن عثيمين منتس الحل معه بحديث أنه لما نسمع منكم بالدجال فلينأعنه يعني يبعد عنه يبعد. فإن الرجل يأتي وهو قوي الإيمان منكرا لما هو عليه الدجال فلا يزال يلقي عليه من شبهه حتى يؤمن به يؤمن به أنه الله يذهب إلى الدجال وهو موقن أنه كاذب وقوي إيمان ويظن هذا بنفسه ويغتر فيذهب ليسمع الدجال ويجلس مع الدجال قال فيصير بعد ذلك منا يطيع عليه من الشبه مؤمنا به ماذا مؤمن بالدجال يعني أنه إيش لماذا يدعو الدجال إلى بدعة تدعو إلى أنه هو الله وإن, وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور أمر ما هو بيدك قلبك يا أخي ما هو بيدك قلبك ما هو بيدك ما لك موقف السلف ما دخل طريقته؟ يا أخي هذا عليه أن يصدق الله، ولا يجلب على أهل السنة أمر أهل بدعة، لا يكسر شدة بدعة، وينسود كسر سود إخوانه، ويناصر إخوانه. إخوانه. إخوانه. الفائدة ولا الحمد موجودة في العلماء الكبار رحلة إليهم أو سماعا أو حضورا عند طلبتهم المعروفين بالسنة. هذا غير هذا هذا غير وارد على من كان صادقا في سلفيته. أي نصدق في إرادة اتباع السلف الصالح، الصدق مع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث هناك بنعيف من سأل الله الشهاده بالصدق بلغه الله بلغه الله منازل الشهداء وإنما تعلق على تراشه من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإنما على تراشه حين الصدق مع الله في رادة منهج السلف والبحث عنه. الله عز وجل لنا سبل ذلك ان شاء الله نعم الله عز وجل لنا سبل ذلك